أن ي ك والرجل ن أ ه ل ل ن بنفسه ك ا ا ح و الذي يكون أ ه ل ا للنكاح بنفسه هو البالغ العاقل المختار الذي لا يكون مرتدا فلا تصح ا ل ر ج ع ة من صبي ولا مجنون ولا مكره ولا مرتد و أ م ا ا ل ص ي غ ة فقلنا إ ن لها الفاظا ص ر ي ح ة ولها كنايه فالفاظها ا ل ص ر ي ح ة هي راجعتك ورجعتك وارتجعتك وهناك ر وارتجعتك ج ع ت ك و الفاظ اختلف فيها الفقهاء ولكن ا ل ا ط ح أ ن ه ا ص ر ي ح ة وهي الرد و ا ل إ م س ا ر ك أ يقول ت كان أو أنفقتك ولكن ش ر في ي ه ذ ا ل ظ يقول ن صريحين أن حتى يصيرا ي رددتك إلي او إلى نكاحي بأن إ ا ى ن ك ا ح ه وقلنا إ ن الاصح عند الفقهاء ان التزويج والنكاح من الفاظ ا ل ك ن ا ي ة وقلنا إ ن ه لا تحصل ا ل ر ج ع ة بالفعل كالوطء و أ م ا بالنسبه ل ل م ر أ ة فذكرنا لها عددا من الشروط الشرط ا ل أ و ل أ ن تكون م و ط و ئ ة و أ ن تكون م ط ل ق ة و أ ن يكون طلاقها بلا عوض أ ي ب أ ن لا يكون خلعا والا أ يكون الرجل قد استوفى عدد طلاقها وان تكون باقيه في العده وان تكون محلا للحل والا أ تكون مرتده وكذلك الا ب ه لا يرتد ك و الزوج ن م ا فاذا اختل شرط من هذه الشروط فانه لا يجوز له ان يراجع المراه لا يجوز لها أ ن تتزوج كما نعلم ويجوز لزوجها أ ن يراجعها والرجل له مصلحه ا ت في بعض الحالات وفي بعض الحالات وفي يريد مراجعتها والمرأة المطلقة في بعض الحالات لا تريد الرجوع إلى زوجها وفي بعض الحالات تريد الرجوع إلى للرجل لا تقول زوجها زوجها فإذا كانت مراجعتها عدتها عدتها تريد تريد يتمنى تنقضي يتمنى رغبة وفي في بعض فإنه أن أن حتى يتمكن من مراجعتها من وكذلك إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة غير ر ا غ ب ة في الرجوع إ ل ى زوجها ف إ ن ه ا تتمنى أ ن تنقضي عدتها ب س ر ع ة فللرجل مصلحه في انقضاء العده وعدمها وبناء على ذلك يحتمل أ ن يقع غرر في ا ل ت خ ب ا ر ب ا ل ر ج ع ة من المحتمل أ ن يدعي الرجل ا ل ر ج ع ة في زمن قد انقضت العده ة ومن المحتمل تدعي المرأة العدة حتى لا ترجع إلى ترجع ج ز ا ولذلك عقد الفقهاء بحثا تكلموا فيه على صور التداعي ما بين الرجل و ا ل م ر أ ة اذا د ع ى الرجل أ ن ه راجع في ا ل ع د ة وادعت ا ل م ر أ ة أ ن ا ل ع د ة قد انقضت أ و ادعى الرجل أ ن ا ل ع د ة ب ا ق ي ة و ا د ع ى ا ل م ر أ ة أ ن ا ل ع د ة قد انقضت و ع ن العكس من ذلك في صور م ت ع د د ة سنذكرها ونذكر تفاصيلها طبعا هذه الصور من الصور ا ل ق ض ا ئ ي ة التي تقع عند الاختلاف في ا ل د ع و ة لا ع ل ا ق ة لها بموضوع ا ل ع د ة من حيث هو عرفنا نحن أركان العدة وعرفنا بعض وسنتكلم على بعض أركان أخرى نحن وسنتكلم أحكامها أحكامها الصور التي سنذكرها ا ل آ ن هي صور التداعي فيما إ ذ ا ت ع ى الرجل شيئا و د ع ت ا ل م ر أ ة شيئا آ خ ر ب ا ل ن س ب ة لبقاء ا ل ع د ة وانقضائها و ب ا ل ن س ب ة ل ل ر ج ع ة في ا ل ع د ة أ و بعد انقضاء ا ل ع د ة ونتكلم بعد ذلك على بعض ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل م ر أ ة أ ث ن ا ء ا ل ع د ة قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى واذا ادعت المراه انقضاء عده اشهر فاذا كانت المراه صغيره او كانت ايسه بان انقطع حيضها فان عدتها بالاشهر فيجب عليها ان تعتد ثلاثه اشهر واما اذا كانت المراه بالغه غير آ ي س ه فان عدتها تكون بالاقراء فاذا ادعت انقضاء عده اشهر م قال انقضت عدتي بعد الطلاق هي لها مصلحه في مثل هذا الا ترجع الى زوجها ولذلك من هنا تاتي التهم فالمهم أ ن ه ا ادعت قالت انقضت عدتي اي ل ر ا ج ع ت ه ا بدعوها هذه قطعت الطريق على الرجل في ولا يجوز مراجعتها قال من وأنا قضت عدتها أ ر يصدق د مراجعتها فمن الذي ي في هذه الحالة قال يصدق الرجل ح ا قال ا ل ل ة يصدق بيمينه ما يصدق بمجرد دعوة وإنما يصدق الرجل بيمينه بأن يحرف يمينا من لماذا؟ الرجل عدتها منقضت في هذه الحالة دعواه دعواها قال هذا اختلاف يصدق يصدق يحرف في يرجع هي دعوة ونرد تبدع قضت نقبل وقت الطلق أنه طلق قبل على إلى لأن أن لأن أنه هذه ث ل ا ث ة أ ش ه ر مثلا وهو يدعي أ ن الطلاق وقع قبل شهرين ونصف كونه قال إ ن ا ل ع د ة لم تنقض ي و ا ل ع د ة ب ا ل أ ش ه ر ك أ ن ه قال إ ن الطلاق وقع قبل شهرين ونصف فالخلاف بينهما في وقت الطلاق قال والقول في هذه ا ل ح ا ل ة قول الرجل ل أ ن ه أ د ر ى بالوقت الذي أ و ق ع فيه الطلاق من ا ل م ر أ ة ا ل خ ل ا ف رجع إ ل ى ب د ا ي ة الطلاق إ ل ى وقت الطلاق والقول في هذا قول الرجل ل أ ن ه أ د ر ى بالوقت الذي أ و ق ع فيه الطلاق وثانيا الفقهية ان ع د ة الفقهية أ من قبل قوله في شيء قبل قوله في صفته قبل قوله في ايقاع الطلاق يقبل قوله في ص ف ة هذا الطلاق وكيف وقع ومتى وقع ولو انعكست الصورة بأن ادعى وأنكرت الانصدى انعكست ادعى بأن هو ا د ع ى الانقضاء و أ ن ك ر ت قد تصدق في هذه ا ل ح ا ل ة بيمينها ليس كانها قالت أ ن ا س أ ب ق ى م ع ل ق ة وقابل ة ل ل ر ج ع ة لا يجوز لي أ ن أ ت ز و ج رجلا آ خ ر ما دمت في العده ة ي فيقبل غلطت على نفسها فيقبل قولها ادعت نفسها في هذه الحالة إذا دعت المرأة عدة عدة الأشهر, الكلام في عدة الأشهر لا في عدة الأقراء الكلام أو عدة هذه إلها أحكام أخرى. ادعت ل ل إلها ح أحكام م هذه ا أخرى ا ل م ر أ ة انقضاء ع د ة اشهر وادعى الرجل عدمها صدق الرجل بيمينه ل أ ن ه أ د ر ى بوقت إ ي ق ا ع الطلاق و إ ذ ا قبل قول الرجل في شيء ف إ ن قوله يقبل في صفته السورة الثانية المرأة انقضاء الأشهر كانت لم تدعي ما كانت عدتها كانت عدة بالأشهر وإنما كانت عدتها بالحمل ونحن نعلم أ ن ا ل م ر أ ة الحامله اذا طلقت تنقضي عدتها لوضع الحمل ف ت ع ت ا ل م ر أ ة وضع الحمل حملي د ع و ة سواء ك ا ن الحمل حيا أ م كان ميتا وسواء أ ك ا ن كامل الخلق والتكوين أ و ك ا ناقص ن الخلق والتكوين حتى ولو كان م ض غ ط ا بالضوابط التي سنذكرها ادعت وضع الحمل وضع اما ل ح ل إ م أ ن يكون في زمن ا ل إ م ك ا ن و إ م ا الا يكون في زمن ا ل إ م ك ا ن فإذا ادعت وضع الحمل بعد دخول الزوج بها مثلا بشهرين دخل بها ومات ما كلامها لأن الحملة مثلا ادعت وضع كامل ما هذا لأن الولد ما ادعت هذا الولد يصدق يصدق يتكون فيه لأن طفل لأن وضع ويتم تكوينه في شهرين عندنا م د ة ش ر ع ي ة ل أ ق ل الحمل فننظر في دعواها اذا دعت الوضع, في زمن الإمكان دعت الوضع وكانت دعواها م م ك ن ة ف إ ن ن ا نقبل دعوى ا ل م ر أ ة في هذه ا ل ح ا ل ة طبعا بيمينها و إ ذ ا كانت في غير زمن ا ل إ م ك ا ن ف إ ن ه ا لا تقبل ولو ح ل ف ا ت مئه يمين لا تصدق في هذا. فاذا ي إ ذ ا ادعت وهي ممن تحيص ط ا ل ا ممن ت ح ي الآية ما يتصور منها هذا ف ا ل أ ص ح ت ي ق ه منها ا ت د ي ق ه ا بيمينها قال لان النساء مؤتمنات على ما في أ ر ح ا م ه ن ولان ة على الولادة قد تعثر. البينه و ل ل ا ا د قد ة تعثر على ا ل و ل ا د ة قد تعشر ما يستطيع ا ل إ ن س ا ن إ ق ا م ة ا ل ب ي ن ة لو كانت هناك ب ي ن ة ما في الاشكال ا ل ب ي ن ة تقطع كل خ ص و م ة ونزاع وخلاف والكلام كله في ح ا ل ة عدم وجود ا ل ب ي ن ة يعني لو أ ن الرجل ف ل ق زوجته في هذا العصر في القضاء ودون تاريخ الطلاق ما في مجال التداعي لا الرجل يستطيع أ ن يدعي ولا ا ل م ر أ ة تستطيع أ ن تدعي ولو ادعى واحد منهما شيئا فالقضاء فيصل في في ه ذ ا يقول له اثبات ا ل آ ن ب ا ل س ا ع ة ا ل ف ل ا ن ي ة بالزمن الفلاني م ا ع و د ي خلاف نهائيا و ا ل آ ن إ ذ ا كانوا ي س ت ع م ل و الكمبيوتر لحاله يسجل التاريخ و ا ل س ا ع ة والدقيقه ة ما يحتاج إلى أي نوع من التخاصم يحتاج أنواع النزاع ا ا أي إلى ل أو نوع ئ واضحة. هذا الكلام كله في ح ا ل ة عدم وجود البينه ة نتكلم نحن في حالة عدم المراه ة ع د وجود البينة ا ل م تصدق بيمينها ل أ ن اقامه إ الدليل على ا ل و ل ا د ة في بعض الحالات قد ي ع ص ر بنا على ذلك ف إ ن ن ا نصدق ا ل م ر ا ة بيمينها ما دام الكلام ضمن زمان الامكان على ما س ن د ك ر ضوابطه الان آ ن و و د ع تقبل ب ل ا س بالنسبة للنسبة ب ة العدة لانقضاء وأما فقط و ب ا ل ن س ب ة ل ل إ س ت ي ل ا د كما لو كانت هناك أ م ا وكانت م س ت و ل د ة ف إ ن دعواها لا تقبل على التصديد الذي ذكره الفقهاء لا أ ر ي د إ ط ا ل ة في شرحه ل أ ن ه لا يوجد ا ل آ ن إ س ت ي ل ا د ولا يوجد إ م ا و إ ذ ا ادعت ا ل و ل ا د ة وقبلنا كلامها بيمينها ف إ ن ه لا بد أ ن ينفصل الولد كاملا فلو نزل ر أ س الولد مثلا أ و نزل معظم الولد ما تعتبر المراه أ أن ة قد ويحق ولدت للرجل ي ر ج ع م ر أ ت في هذه الحالة ما تعتبر المرأة تعتبر قد خرجت من عدتها إ ل ا بان ت ه ا الولادة ء بأن يخرج الولد كاملا منها ولو ولدت ولدا ثم راجعها زوجها وكانت ح ا م ل ة بتوام أ م وولدت ل ل الثانية و د بعد ة فإن فترة لم تتم وضع الحمل فيحق للرجل أ ن ي ر ا ج ع ه و أ م ا إ ذ ا لم ت ر د ا ل آ خ ر ه او ما كانت ح ا م ل ة ب ه ت و أ م ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة ما تعتبر رجعته صحيحه ة ما ي وهي يحيض غيثت بآية مدة الإمكان الحمل مدة الإمكان ممن حامل ادعت قلنا إذا خلال كانت نحن وضع و ل ك لمدة المكان إ صدقت ب ي م ي ن ا ما ه ي مدة م ا ل إ ك ا ن قال مدة ا ل إ مكان ت ت خ لا ف ل أ ن ه إ م ا أ ن ت د ع ي و ض ك و ل د ن ا ك مكان تدعي وضع و لا د ي ه روح و إ م ا أ ن ت د ع ي وضع مضغة ش ه د ا ل ق و ا ب لا و ل أ ط ب ان يكون هناك مكان ل ز م زمن تكون المضغه المتخلقه له زمن وحينما ي تنفخ الروح بهذا الجنين له زمن آ خ ر وتكون الولد الكامل له زمن ثالث قال إ ن ادعت و ل ا د ة تام من ا د ع ت و ل ا د ة ولد ك ا م ل قال أ ن ا ولد قال ف إ م ك ا ن ه أ ي أ ق ل م د ة ا ل إ م ك ا ن وليس أ ك ث ر مده ا لان إ م ك لأن الكلام ليس في اكثر م د ة ا ل إ م ك ا ن أ ق ل م د ة ا ل إ م ك ا ن س ت ة أ ش ه ر و ل ح ظ ة س ت ة أشهر ولحظة. ستة ولحظة. وذلك ل ح ظ ة و ل أ ن الله سبحانه وتعالى قال كما استدل ا ل إ م ا م علي بن أ ب ي طالب رضي الله ت عنه ا ل ى ع وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ثم عامين الحمله قال تعالى وفصاله في, عامين. في والفصال في ثلاثين عامين يعني في اربع وعشرين شهر معنى ذلك أ ن ه بقيت م د ة الحمل سته ة أ ش ر اشهر ل ل والفصال ثلاثين ح م في ا والفصال في شهر إذا الجنينة الولد كامل التخليقي وعشرين أو للحمل أقل للمرأة في فيه بقي بقي يمكن أربع أدت أشهر أم شهر تضع زمن ستة سته ة أ ش ر ح ظ ت اشهر ن ستة أ كما ثبت في ا ل آ ي ة واللحظتان ل ح ظ ة الحمل في الوطء و ل ح ظ ة ا ل و ل ا د ة هذه س ت ة أ ش ه ر في بطن أمين فنحن نتصور امه ل س وليس بالنسبة للواقع. نحن قطعا يجب أن يزيد عن ستة أ أن أ ل عقليا للواقع ة تصورا قطعا عن يجب يزيد ش ر لحظة الحمل ولحظة الوطء طبعا هذا في الواقع لا نضبط على س ت ة أ ش ه ر ب ا ل ث ا ن ي ة لكن شرعا هكذا يضبط ب أ ن أ ق ل ف ت ر ة يمكن ل ل م ر أ ة ي ع ن ي أن تضع فيها الحمل س ت ة أ ش ه ر ولحظتان ة فإذا ع وضع ت ولد ك م مدة م ل ل ووجدت ا ا إ ك بأن أشهر انقضت عليها ستة أشهر أ و س ب ع ة أ ش ه ر ف إ ن ن ا نقبل دعواها في هذه ا ل ح ا ل ة ونصدقها بيمينها و ن ق و ل إ ن عدتها قد انقضت ولا يحق للرجل مراجعتها هذا ولكنه إذا إذا ادعت كامل التخليق وأما ادعت كامل التخليق ولكنه مصور. قال الإمكان ولد مدة وضع وضع وعشرون مصور مصور يوما ولحظة ليس فأقل مئة سقط أ و ادعت وضع م ض غ ة بلا صوره ة ما ف ي ا تخلق وشهد القوابل ب أ ن ه ا أ ص ل ل ل آ د م ي كما ذكرنا ف أ ق ل م د ة ا ل إ م ك ا ن ثمانون يوما و ل ح ظ ة ودليل سورتين الصورتين أ الاخيرتين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 فينفخ فيه الروح ويؤمر ب أ ر ب ع كلمات يؤمر ب أ ن يكتب رزقه و أ ج ل ه و أ ن يكتب هل هو شقي أ م س ع ي إ ذ ا حتى يصير مضغه لابد أ ن يمر عليه ثمانون يوما ولحظتان لحظة الوضع الحمل ولحظة الوضع يعني رمي السقط واذا كان مصورا لابد ان يمر عليه مئه وعشرون يوما ولحظتان لحظه العمل ولحظه ذ ه الاسقاط ص و ر ل ل خلال مدة الإمكان ث ث ا ة مدة ص ت وانقضت عجتها وإلا عجتها فلا اليمين تصدق ه حلفت الدعوة في وعرفنا أ ح ك ا م ا ق ض ا ا ل د ع و ة في انقضاء ا ل ع د ة إ ذ ا كانت بوضع الحمل و أ م ا إ ذ ا كانت ا ل ع د ة ب ا ل أ ق ر ا ء ب أ ن كانت ا ل م ر أ ة حائلا ً حاملاً ليست وكانت ممن تحيض فعدتها ا ل ق ر و والمطلقات و ت ر ب ط ن ب أ ن ف س ه ن ث ل ا ث ة ق ر و و ا ل ق ر و هو الطهر عندنا ث ل ا ث ة أ ط ف ا ل ادعت ا ل م ع ت د ة انقضاء ع د ة ا ل أ ق ر ا ء اذا صدقناها ادعت انقضاء ا ل ع د ة ضمن م د ة الامكان إ م ك ن ض ن مدة م ا ل إ وكما أ ن الحمل له م د ة ل إ م ك ا ن ه ولقبول دعواها فيه كذلك العدة بالأقراء انقضاء له م د ة هناك أ ق ل م د ة ل ل إ م ك ا ن وهناك أ ك ث ر م د ة عندنا اطهر ل لا ن ه ا ي ة له وهناك م د ة تعتبر اقل م د ة يمكن أ ن يتطور فيها وجود ا ل أ ط ه ا ر ا ل ث ل ا ث ة او وجود ا ل أ ق ر ا ء ا ل ث ل ا ث ة ادعت ا ن ف ض ا ء ع د ة اقراء ل أ هذا يختلف بين ا ل ح ر ة وبين ا ل أ م ه ب ا ل ن س ب ة للحمد ووضع الحمد لا يختلف و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ق ر ا ء ف إ ن ا ل ع د ة تختلف من ا ل ح ر ة إ ل ا الامه وكما عرفتم سابقا أ ن ع د ة ا ل ح ر ة ث ل ا ث ة قروء و أ م ا ع د ة ا ل أ م ه فهي ق ر آ ن على ن ص ف من ع د ة ا ل ح ر ة ولكن ا ل ق ر آ ن لما كان غير قابل للتبعيض جعلت ع د ة ا ل أ م ة وعدة ا ل ح م ة ثلاثه قرون ادعت ا ل م ر أ ة ق ض ا ء ع د ة اقراء فان كانت حره ة وطلقت ا ل في الطهر كما مر معنا وهو الطلاق البدعي وتكلمنا عليه هناك بالتفصيل ف إ م ا أ ن تطلق طلاقا سنيا و إ م ا أ ن تطلق طلاقا بدعيا أ و بشكل أ ف ض ل ل أ ن الطلاق البدعي قد يكون في طهر لمسه فيه وهذا لا ي أ ت ي معنا و إ ن م ا ت ك ل م و اجمالا إ يعني إ م ا في ا ل س ن ة و إ م ا في البدعه يعني الكلام ا يعني بالضوابط ا ل ف ق ه ي ة إ م ا أ ن تطلق في الطهر و إ م ا أ ن تطلق في الحي إ ذ ا ف ر عندنا عدد من الصور إ م ا أ ن تكون ح ر ة و إ م ا أ ن تكون أ م ة و إ م ا أ ن ت ط ل ق في الطهر و إ م ا أ ن تطلق في الحي ف إ ذ ا كانت ح ر ة وطلقت في الطهر إ ي ش أ قل م د ة ا ل إ م ك ا ن حتى تقبل دعواها لو ادعت انقضاء ا ل ع د ة ما ه ي اقل م د ة الامكان قال فاقل م د ة الامكان اثنان وثلاثون يوما و ل ح ظ ة تنقضي ث ل ا ث ة اقراء اثنان وثلاثون يوما و ل ح ظ ة كيف يتصور هذا قال يتصور هذا بان تطلق في اخر ل ح ظ ة من لحظات طهرها يعني قبل أ ن ت أ ت ي ه ا الحيض ب ث ا ن ي ة و ا ح د ة مثلا طلقها زوجها قال لا انت مطلقه في اخر ل ح ظ ة من لحظات الطهر مرة معنا هذا ما تكلمنا على صور ذكرنا صورا كثيرة جداً إذن تم لها قرآن واحد تم لها قرآن الطهر وصار تكلمنا هذا التعليق الطلاق جدا لها واحد لها واحد لأنها تم على طلقت ودخلت في في في الحيض إذن زمن ونحن نعلم أ ن أ ق ل زمن للحيض كم يوم اربع وعشرون ساعه يوم وليله هذا أقل زمن حاضت اربع وعشرين ساعه يعني دخلت في القرء الثاني خمسه عشر يوما طور ويوم و ل ي ل ة حيصار مجموع سته عشر يوما ثم حاضت يوما و ل ي ل ة وسبعه عشر يوما ثم ظهرت خمسه عشر يوما صار عندها ث ل ا ث ة اطهار الطهر ا ل أ و ل ل ح ظ ة والطور الثاني خمسه عشر يوما والطور الثالث خمسه عشر يوما والحيص ا ل أ و ل يوم و ل ي ل ة ولحظه ا ي الثاني يوم وليلة اثنين وثلاثين يوما ض صار المجموع ل و ح الدخول في الحيضه حتى تنتهي من القرء الثالث ولحظه الطهر الاول أ و ل ص ر ا ل م م ج ع اثنين ث و ا يوما ث ي ن ل ح ظ ة هذه أ ق ل م د ة يمكن أ ن تنتهي فيها ع د ة المراه أ ة ل طلقت ل ح ر ة إذا ا ط في ر إ ذ ا ط ل ق ت في ا ل ط ه ر فإذا الإمكان ادعت مدة دعوة ضمن لكن قُبلت ه اذا تقبل مطلقاً قال لا شروط في ن ه الآن الإمكان إذا ادعت الإمكان أقل ضمن هذه مدة مدة قالت ط ل ق ي في آخر لحظة في الطهر ولا ننسىها في عدتي نظر القاضي وجد أ ن ا ل أ م ر ممكن و ح ق ا ت الشروط التي سنذكرها يحكم ب أ ن عدتها قد انقضت و إ ذ ا ادعى زوجها مراجعتها بعد هذه الفتره ة ودعى نقول ل وراجعتك والمرأة نقول صارت الطهر الحرة الطهر تصادف محلا صارت بائنا إذا فإذا الحيض الحرة. إما أن تطلق في وإما أن تطلق في الحيض طلقت طلقت تطلق تطلق لم لأ في في في أن طيب أن في هذه فاذا طلقت في الحيض, الحيض أقل إ م ك اقل ن انتضاء م د ة ل ل إ م ك ا ن ب ا ل ن س ب ة للحائض سبعه واربعون يوما ولحظه ة واحدة قال وذلك كان يعلق طلاقها ب آ خ ر جزء من حيضها اخر جزء من الحيض علق ط ل ا ق ه هكذا طبعا هذا ما يحتسب ا ل آ ن هذا ما يحتسب ل أ ن ا ل ع د ة يجب أ ن تكون ب ا ل أ ط ه ا ر فهي ستشرع في الطفر كاملا س ت أ خ ذ ثلاثه ة أ اطهار كاملة ك ا م ل ة زمن الحيض غير محتسب هذه ا ل ل ح ظ ة غير م ح ت س ب ة دخلت في الطفر ا ل أ و ل خمسه عشر يوما بليالي ث ب ح ا ض ة يوما و ل ي ل ة دخلت في الطهر الثاني خ م س ة عشر يوما ً بلياليها ثم دخلت في الحيضه الثانيه ة وليلة يوماً في ثم ا دخلت ل ط ر عشر الثالث خمسة عشر يوما ً بلياليها صار المجموع سبعه ي د خ و ل ه او في الحيضة الثالثة حتى نعلم حتى أ في حيضة اربعين ل ا ة إذا ا حسبت ح ل ض ألوها حتى ع ل م أنها ا ف أ ق ل م د ة ا ل إ م ك ا ن ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة التي طلقت في الحيض أ سبعه واربعون يوما و ل ح ظ ة و ا ح د ة وهي ل ح ظ ة شروعها في الحيضه الرابعه اذا عددنا الحيضه ا ل أ و ل ى التي طلقت فيها هذا طهرين إذا كانت المرأة المطلقة حرة وأما إن كانت وطلقت في طهرين فستة عشر يوما ولحظة وحساب على نفس الطريقة إن نفس وطلقت ولحظة على أمة حرة في ف16 ا لكن ت ي ذ ر ا ا ه و نحن ت ت ل ق في ي ض فأحد و و ث ث ل ا يوما ولحظة واحدة لكن نحن قلنا لا يقبل كلام ا ل م ر أ ة بمجرد ا ل د ع و ة هل بمجرد أ ن تدعي أ ن عدتها قد انقضت يقبل ق ا ض ي كلامها صحيح وجد أ ق ل م د ة ا ل إ م ك ا ن لكن هل يقبل كلامها مطلقا قال تفصيله في تفصيل. إ م ا أ ن تكون للمراه عاده م ع ر و ف ة و إ م ا ان لا تكون لها عاده قال اذا لم تكن ل ل م ر أ ة ع ا د ة أ و كانت عادتها م ض ط ر ب ة و د ع أ ان عدتها قد انقضت ق د تصدق بيمينها ل أ ن ه ا لم تخالف عاده ة ل ا لها أ ن لم تخالف عادة لها اتفاقا بين ش ق ه ا لا خلاف بين أ ص ح ا ب ن ا في هذا إ ذ ا لم تخالف ع ا د ة لها ما لها ع ا د ة س ا ب ق ة و د ع ت انقضاءها في أ ق ل مده تمثال ص د ق ة ل أ ن ه ا أ د ر ى بنفسها هي ص ا ح ب ة ا ل ع د ة وهي التي ستقول انقضت ع د ة أ م لم تنقضي ل أ ن ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة اقراء وليس من الممكن أ ن تشهد الناس على حيضها وعلى ظهرها هذا لا يفعل بان يقع ما يستطل... كيف إليها إشهادية في تشهد حتى هذه الناس ا نسل مثل م أ ولذلك ر و يعتبر القول قول المراه وهي دعت د ع و ة ق ا ب ل ة للوقوع وليست لها ع ا د ة خالفتها فاتفق أ ص ح ا ب ن ا على أن المرأة تقبل دعوها على ان ل تقبل على م ر أ أ ة دعوها هذه ا ل م ر أ ة تقبل دعواها ة تنقضي عدة وقت أ م إذا خالفت العادة كانت ل عادة معروفة عادتها سبعة أنها أيام ستة أو تحيض وتدخر يوم. فالمفترض لها أنها تتربط ثلاثة ولكنها ت ر ث ا ث ة وعشرين ادعت انقضاء عدتها في أقل مدة اقل ل هل إ م ك ا ن ت ب دعواها أ مده لا تقبل ع و ا ق ا ل جمهور ا ل تقبل ولو خالفت أ ص ح حتى ا دعواها ب عادتها ك ي ف تقبل د ع و ا ه ا خالفت عادتها وقد قال ن عادتها عادتها ما في امرأة إلا تتغير وتغير في ونحن لا نستطيع أ ن نقول ل أ ن ه ا كلها قد, قد تكون عادتها تغيرت بعد الطلاق بسبب أ ل م ه ا النفسي بسبب اضطراب أ ح و ا ل ه ا المراه تتاثر في أ ي شيء ومن المحتمل أ ن تكون عادتها قد تغيرت قبل ذلك بشهر يعني ليس له ضابط لا نقول طلقت عليك لفس بما المدة التي نستطيع أن أنك أن تتردص يجب كنت تعرفينها في عادتك سابقا ا ل ع ا د ة تتغير وقال فريق آ خ ر من أ ص ح ا ب ن ا وهو قول مرجوع إ ن ا ل م ر أ ة في هذه ا ل ح ا ل ة لا تقبل د ع و ا ه ل أ ن ه ا خالفت ع ا د ة معروفه ة قال ا ا لها ك ذ ب يدع يحتاج يمين صدقها بعد الزوج ما ما يحتاج, إلى يمين. ما يحتاج إلى يمين. قالت أنا إلى إلى مروري يمين أ ما ما. قال ل مدة لا هذه المراه ز و ل لا أبدا ا ما انقضت عدتها في كلا ل ص و ر ت ي ن يعني كانت لها ع ا د ة أ و لم تكن لها عاده ة قال من قضت من ت ع د ا الحالة تحتاج إلى اليمين القول قولها في حالة تصديق الزوج في في تصديق هذه لكنه لها إلى ما تحتاج إ ل ى يمين وفي ح ا ل ة تكذيب الزوج لها تحتاج إ ل ى يمين ف إ ذ ا كذبها زوجها يطالبها القاضي باليمين تعال ا ه ل ف يمين ي حتى نقضي ب أ ن عدتك قد انقضت و أ ن الرجل لا يستطيع مراجعتك ويدعي مراجعتها و أ ن ه ا ا ل آ ن زوجه حتى انقضت عدتي قبل أ ن يراجعني وقال كذبت م ن ق ض ت عدتها و أ ن ا راجعتها في ا ل ع د ة نقول للزوج ى أن أقل للأقرأ انقضت مندة الإمكان بالنسبة فإن اليمين عدةك ونعمت قد حلفت في فبها فأنا يمين قبل احلفي يمين على أ ن ه ا ك ا ت ب ة ونعتبرها ا ل آ ن في ا ل ع د ة ويستطيع أ ن تراجعها وهي ز و ج ة الان آ ن إذن مرة ث ي ة إ ذ ا ف ت ق الزوج فلا داعي لليمين و إ ن كذبها طولبت باليمين ف إ ن حلفت انقضت عدتها وان نكلت رجعت اليمين على الزوج فاذا حلف ثبتت ه ا ل ر ج ع ة على ا ل م ر أ ة يستطيع ان ي ر ا ج ع وان كان قد راجعها نحكم له الان بان هذه ا ل م ر أ ة زوجه ة ذ ا ما يتعلق بالاختلاف في الدعوة في انفضاء العدة او بقائها واما بالنسبة للاحكام المتعلقة بالمعتدة يتعلق في في بالنسبة فيما لو وطئها الرجل هذه ت ت م لصور م د ة ا ل ع د ة رجل طلق زوجته وبعد ان انقضى من عدتها شهر او شهران أو قر وطئها وطئا حراما او وطئا شبه وطئها شبهه نحن نعلم ان ا ل م ر أ ة اذا وطئت وطئا شبهه يجب علي ه ان تعتد وسياتي معنا س ت أ ت ي معنا هذه المباحث بالتفصيل في مباحث العدد إ ذ ا وطئها و ط أ ش ب ه ه اثناء ا ل ع د ة بعد أ ن ق د ر مضى عليها ق ر آ ن وطئها و ط أ ش ب ه ه هي لا بد لها أ ن تعتد ا ل آ ن ع د ة ج د ي د ة لوطئ الشبهه طبعا معنى ذلك أ ن عدتها قد طالت كان من المفترض أ ن تنتهي عدتها بعد شهر ا ل آ ن ستمكث في ا ل ع د ة ف ت ر ة ط و ي ل ة أ خ ر ى فهل للزوج يحق للزوجي أ ن يراجعها ضمن ف ت ر ة ا ل غ د ة ا ل ج د ي د ة أ م ماذا يعمل ونظير هذا في الفقه نظيره لو ان الرجل سلم من صلاته وكان ساهيا سهى في ا ل ص ل ا ة لكنه ما سجد لسه فسلم وبعد أ ن سلم تذكر أ ن ه ما سجد لسه فرجع ل ل ص ل ا ة ليسجد لسه فلما رجع أ ح د ث هل تبطل صلاته ا ل س ا ب ق ة مع أ ن ه قد خرج منها سابقا ورجع ل ا إ ل ي ه اليها ج د للسو ل تبطل ص ت اعتبار ه أنه السابقة على ل س من وصلاته ا على اجل ل هل تبطل ر لا تبطل لأنه أم الآن فعلا الصلاة بناء على أنه قد خ منها ف ع ا ورجع إ ل ي ه ا الآن من أجل من س ج و د الزو ا كذلك ل و ر ة م ع ن ا ا ل آ ن ا ل م ر أ ة بقي من عدتها قرء واحد في هذه ا ل ف ت ر ة وطئها الزوج وطئ شبهه فاعتدت لوطئ الشبهه معنى ذلك أ ن العدتين تداخلتا فهل يراجعها الزوج في زمن ع د ة وقت الشبهه ط ي ل ة ا ل ف ت ر ة قال لا هي ستعتاد ولكن ع د ة ا ل م ر أ ة التي يحق له أ ن يراجعها فيها هي ا ل ع د ة التي كان يجب عليها أ ن تتربطا ف إ ذ ا كان قد بقي لها من عدتها قرء واحد فإنه ي ح قال له أن ي ر ج ع ه هذا ا ا ضمن ق ر ف إ ذ النووي انتهى هذا ا ق ر و إ كانت هي في عدة ق يحق له أن يراجعها لأن عدة الطلاق قد انتهت لأن عدة الطلاق قد انتهت قال ت انتهت انتهت الشبه الآن لا يراجعها ا لكنه له لأن لأن ل أن ن عدة عدة و رحمه الله ولو وطئ رجعيته أي ا ل م ر أ ة التي يحق له أ ن يراجعها واستأنفت, أي بدأت أقراء جديدة من أجل واستانفت الاقراء من وقت ا ل و ق ء راجع فيما كان بقي يحق يراجع فقط في الأقراء التي كانت قد بقيت له في فقط الأقراء قد له له الطلاق أن كانت عدة ويحرم على الرجل الذي طلق زوجته أ ن يستمتع بها ا ل م ر أ ة ا ل م ط ل ق ة في ا ل ع د ة لها أ ح ك ا م في بعض هذه الاحكام, تخالف الزوجة وفي بعض الأحكام الاخرى تعتبر ك ا ل ز و ج ة ا ل م ر أ ة ا ل م ط ل ق ة ما دامت في ا ل ع د ة لها حالتان ا ل ح ا ل ة الاولى تعتبر فيها ك ا ل ز و ج ة تماما و ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة تختلف فيها عن ا ل ز و ج ة فهي تختلف عن ا ل ز و ج ة في أ ن الرجل لا يجوز له أ ن يستمتع بها ب أ ي نوع من أ ن و ا ع الاستمتاع ولو كان بمجرد النظر إ ل ي ه ا ل أ ن ه ا م ط ل ق ة فلا يحق له أ ن يستمتع بها بحال من الاحوال لا بوقت ولا بنظر ولا بشيء ففي هذه ا ل ح ا ل ة تخالف الزوجات ل أ ن الرجل يحق له أ ن يستمتع بزوجته وهذه لا يحق له أ ن يستمتع بها فإن وطئ يفترض أ ن الرجل طلق ا ل م ر أ ة ووطئ وليس وطئ ا ل ش ب ه كما ذكرنا قبل ق ل ي ل ي ل اما نتكلم ع ل ى ا ل ع د ة وتداخل العدة وإن على وطئ هل نحده أم ل العده ة ا ل ة وطأ متعمد ل يحد أم واين ح د قال هذا نتكلم س أ ل خلافية ة ب ي ن ا ل ق ا ح ك م ا عرفنا ل أ ن بعض الفقهاء يقول ان الوقت يعتبر ب م ث ا ب ة ا ل ر ج ع ونحن ق ل ن ا إن الوضع ليعتبر ب م ا ب ة ان ل ر ج ع فإما يكون ممن يعتقد التحريم و إ م ا أ ن يكون عالما واما ان يكون جاهلا ف إ ذ ا كان الرجل ممن لا يعتقد التحريم بالاتفاق يعتقد أ و لا يعتقد لا يحد, لا يحد للشبهه ا يحذد ل ل أ ن النبي عليه الصلاه سيمحو ل د ع و الحدود ا ب الشبهات ما يحد الرجل الذي وطئ زوجته في ح ا ل ة ا ل ع د ة هذا بالاتفاق هل يعذر أ م لا يعذر قال إ ن كان ممن يعتقد التحريم ف إ ن ه يعذر ل أ ن ه حينما وطئ ت ج ر أ على حدود الله سبحانه وتعالى و إ ن كان جاهلا أ و كان ممن لا يعتقد التحريم ف إ ن ن ا لا نعذر لا يحد ولا يعذر طيب إ ذ ا أ و ل ا لا يحد د اتفاقا ثانيا إ ن كان يعتقد التحريم ع ز ر و إ ن كان لا يعتقد التحريم لا ي ع ز ر في النسبه للمهر هل يجب عليه مهر مثل في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن و ط أ وطئ وطئا وطئ حراما هذه المراه مطلقه في ا ل ع د ة لا يجوز لو و ط و ه ا ف إ ذ ا وطئا هل يجب عليه مهر المثل أ م لا يجب عليه مهر المثل قال له حالتان إ م ا أ ن يراجع هذه ا ل م ر أ ة بعد الوطء و إ م ا أ ن لا يراجعها وطئها في ا ل ع د ة بعد أ ن وطئها ن ا م قال والله أ ن ا أ ر ا ج ع فراجع ا ل ز و ج ة ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة وطئها وقال انه مصر على طلاقها ما يريد أ ن يراجعها ف إ ذ ا وطئها وطئا متعمدا على ما ذكرنا ولم يراجعها قال ف إ ن ه يجب عليه مهر المثل قولا واحدا لا خلاف فيه و أ م ا إ ن راجعها فقد اختلف أ ص ح ا ب ن ا في هذه ا ل ح ا ل ة هل يجب عليه مهر المثل أ م لا يجب فقال بعضهم لا يجب مهر المثل وقال جمهورهم وهو انه ل م ف ت أ يجب عليه مهر المثل ل أ ن ه وطئ وطئا حراما ولو كان قد رجع كنا كيف يراجعها ويجب عليه مهر المثل ولما رجع رجعت ر ج ع إ ل ى ا ل ز و ج ي ة ورجوعها إ ل ى ا ل ز و ج ي ة ليس بعقد جديد و إ ن م ا بعقد ا ل ا ل أ و ل فنقول كيف يجب على الرجل مهران بعقد واحد كيف كما ذكرنا فكيف يجب هي ليس جديد عليه الرجل رجعت زوجها نحتاج بالرجعة نجب أجاب بعقدا بالعقد بالعقد بعقد على الأول؟ الى الأول لا الى الشهود فكيف نجب عليه المهر؟ حتى مهران واحد جمهور ا ل أ ص ح ا ب الذين اتوا بوجوب المهر أ ن المهر الثاني هذا أ ج ا ب و ا ب أ ن مهر المثلي لم يثبت بالعقد ا ل أ و ل و إ ن م ا ثبت بوطئ الشبهه فهي أ خ ذ ت مهرين أ خ ذ ت المهر ا ل أ و ل بالعقد و أ خ ذ ت المهر الثاني بسبب وطئ الشبهه وفموجب م ا ل ر المهر الأول مختلف عن موجب المهر أثن. وأما الصور التي توافق بها الزوجات مختلف أثن موجب عن اذن هي لا تعتبر ز و ج ة ب ا ل ن س ب ة للوسط لا يجوز ان يطاها وتعتبر ز و ج ة كالزوجه قال في أ ح ك ا م منها الاله يحق له أ ن يولي منها إ ن راجعها وكذلك الظهار ويحق له أ ن يطلقها ما دامت في ا ل ع د ة ومر معنا تفصيل هذا وكذلك تعتبر ز و ج ة ب ا ل ن س ب ة للعام و ب ا ل ن س ب ة للتوارث ف إ ذ ا مات الرجل أ ث ن ا ء ا ل ع د ة ورثته و إ ذ ا ماتت أ ث ن ا ء ا ل ع د ة ورثها فهذه خمس صور تعتبر ا ل م ط ل ق ة فيها ز و ج ة ما دامت في ا ل ع د ة يوجد عندنا بعض الصور ا ل أ خ ر ى ب ا ل ن س ب ة لانقضاء ا ل ع د ة وبقائها بعض هذه الصور لا يوجد فيها اتفاق وبعض هذه الصور يوجد فيها اتفاق على ح ا ل ة من الحالات وقد فصلها ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى فقال اذا ادعى الرجل الرجعه ة لأن الرجعة ادعى الصور السادقة التي ذكرناها. ادعى عليها الرجع ولكن ا ل ع د ة م ن ق ض ي ة قال أ ن ا راجعت زوجتي في العده ة ادعى في القضاء في أ ن راجع زوجته أثناء、العدة. لكن ع د ة ل المراه قالت لا ليس صحيحا أ ن ت ما راجعتني في ا ل ع د ة قال فان اتفقا على وقت, اتفقا على وقت انقضاء العده ة ا ت ف ق المرأة على أن العدة قد انقضت يوم الجمعة وهو يدعي أنه راجع الخمية على يوم يوم أن أنه يدعي قد وهو وهي تدعي أ ن ه راجع يوم السبت بعد انقضاء ا ل ع د ة قال صدقت على الصحيح بيمينها أ ن ه ا لا تعلمه راجع يوم الخميس ليش قال ل أ ن ا ل أ ص ل عدم ا ل ر ج ع ة إ ل ى يوم السبت ا ل أ ص ل الرجعه بعدم ا ل ر ج ع الرجعة فنحن نستصحب ا ل أ ص ل على ق ا ع د ة ا ل م ع ر و ف ة عندنا تصدق ا ل م ر أ ة بيمينها هذه ص و ر ة من الصور دعوى ا ل ر ج ع ة ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة ل م ي ت ف ق على وقت الانقضاء كيوم ا ل ج م ع ة بل اتفقا على وقت ل ر ج على ة اتفق ع أ ن ه راجع يوم ا ل ج م ع ة لكن هي ماذا تدعي تدعي أن عدتها قد انقضت يوم وهو ان عدتها قد انقضت يوم السبت ق ا لان لأن ل ل أ ص عدم ا ق ض الاصل ء ا ع د ة لأن ل أ عدم انقضاء ا ل ع د ة وبناء ذلك ف إ ن ن ا نستصعب ا ل أ ص ل و إ ن ت ن ا ز ع في السبق بلا اتفاق ما في ا ل ش ر ط ي ة لم يتفقوا لا على زمن ا ل ر ج ع ة ولا على زمن انقضاء العده ة رجعة أو انقضاء عدة تنازع وقت راجعت انقضاء أن السبق على في ويقول في أو تقول أنت ر انقضت ج ع ت ي يوم ي هو الجمعة و ل ا عدتك يوم الجمعه ة يقول ا ت ن ا ز ع قال ف ا ل أ ص ح ترجيح ت ب ق ي ا ل د ع و ة من الذي يسبق ب ا ل د ع و ة ف إ ن ه يقبل كلامه قال فان إ ن د ع ت ا ا ل ق ض ادعت راح ي القاضي ع د الانقضاء القاضي لقد ل عدتي ادعت فقالت له ر ج ع قبل انا ق ض ء ا ل ع د صدقت ة ب ي م ي ن ه انكم أ أو انقضاء مررتم من هذه الصور ل أ ن ه ا صور ق ض ا ئ ي ة محضه لكنها لا بد منها لمن يريد د ر ا س ة هذه المباعث ا ا ا ل ل ح تاره ل يقول فيها النووي يقول أولها قلت ت ي فيها في وفي آ خ ا والله أعلم تكون ن م إلى ستنين تارة من أ ج ل ا س ت د ر ا ك على ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع ب أ ن يصحح النووي خلاف ما صححه ا ل ر ا ف ع و ت ا ر ة تكون من أ ج ل ز ي ا د ة شيء على المحرر لم يذكره الامام إ م لم يذكره ل إ الرافعي م ا فهذه الصورة من هذا الصورة ا ل من ق ب ل الإمام الرافع لم يتعرض لمسألة يتعرض ما إذا معا لم إذا ادعايا ت س ب قال ا ر لان ل ف إ الانقضاء أعلم ادعايا ص ت المرأة والله, أعلم. قلت فإن معا صدقت المرأة والله أعلم. قال ليش؟ قال ا أعلم ليش لأنني ق ن غالبا لا يعلم إ ل ا منا وبناء على ذلك ف إ ن ن ا نقبل قولها قال ولو ادعى الرجل ا ل ر ج ع ة و ا ل ع د ة باقيه ا ل نصدقه فورا ل أ ن ن ا إ ذ ا قلنا لو لا نصدقه يقول رجعتها ا ل آ ن ا ل ع د ة ب ا ق ي ة ما يحتاج ل أ ن ه قادر على إ ن ش ا ء ا ل ر ج ع ة فبناء على ذلك نقبل قوله في دعواه إ ن ن ي راجعت لاننا لو رددنا قولا نقول راجعتنا وترجع ا ل م ر أ ة وتطير ز و ج ة قال ومتى أ ن ك ر ت ه ا صور من الصور أ ن ك ر ت ا ل م ر أ ة ا ل ر ج ع ة قال وما راجعني في ا ل ع د ة وقضى لها القاضي بهذا قالت ع د ة ي انقضت قبل أ ن يراجعني ادعت هذه الدعوه وصدقت قبل القضاء وقولها والقضاء يقبل إ ي اذا تحققت الشروط التي ذكرناها والمواصفات التي بيناها يقبل القاضي قولها لكنها بعد أ ن صدقت راحت إ ل ى البيت ق ا ل ت والله لو رجعت إ ل ى الزوج أ ف ض ل ي والا كذبه م ر ي د أن أتحلل من ه ذ ا الاسم فرجعت إ ل ى القاضي وقالت له أ ن ا كنت كذابه لما اعترفت لدعيت ل ا ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى وصدقتم ه كلامي قال ثم اعترفت قبل اعترافها يقبل اعتراف ا ل م ر أ ة في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن ه ا جحدت حقا ب ا ل ن س ب ة للرجل ل أ ن ا ل ر ج ع من حق الرجل جحدت حقا ثم اعترفت به وبناء على ذلك ف إ ن ه يقبل اعترافها وكلامها و إ ذ ا طلق الزوج دون ثلاث س و ر ة أ خ ر ى ج د ي د ة من صور التنازع طلق الرجل امراته م ر ة و ا ح د ة وقال ويدعي الان أ ن ه وطئ زوجته ل أ ن ه لو لم يطئها لا عده له عليها بمجرد طلاقها تنتهي ما, ما لها ع د ة تبين و إ ذ ا طلقها ثلاثا ما يحق له أ ن يراجعها طلقها دون الثلاث ثم ادعى انه وطئها قال انا وطئت هذه ا ل م ر ة ه ذ ه مدخول بها إ ذ ن عليها العده ة و ل الرجعة عليها العدة وله ا ل ر ج ع ة و أ ن ك ر ت قال أ ب د ا ما وطئني وعقد علي وطلقني قبل أ ن ي ط أ ن ي وبناء ذلك فليست له ليست علي ع د ة وليست له رجعه قال صدقت بيمين أ ن ه ما وطئها ليش لان ا ل أ ص ل عدم الوطء ا ل آ ن يترتب على هذا أ م ر آ خ ر واو أ ن ه حينما قال إ ن ي وطئتها ثبت ل ا في ج ب م ت ه مهر كامل ه ودع ا الوطء إ ذ ا ثبت لها في ذمته م ه ر كامل ودعت ه ي ا عدم الوطء إ ذ ا يثبت لها في ذمته نصف المهر إ بناء على ما هو معروف من ت ج ز ئ ة المهر إ ذ ا طلقت ا ل م ر أ ة قبل الوطء حينما قال إ ن ي وطئتها أ ق ر بالمهر كاملا وحينما أ ن ك ر ت يثبت لها في ذمته نصف المهر ولذلك قال النووي وهو مقرا لها بالمهر ف إ ن قبضته هي كانت قد أ خ ذ ت المهر ثم دعت أ ن ه ما وطئها ودعى أنه انه خلاص وطئ ف إ ذ ا ليس لك شيء هذا إ ذ ا كانت قد قبضته و إ ذ ا لم تكن قد قبضته ادعى وادعى وصدقت ثم قالت اريد ا ل م ه ر قال القاضي لك يستحق لك ان تطالب بنصف النهر ل أ ن ك ادعيت انه ما وطئ و د ع و ا ت هذه التي سمعت وقبلت وصدقت توجب لك ن ص المهر فتطالبه بنصف المهر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله